أعوه الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الصيبين الطاهرين اللهم أحمد الله وحمد الله وآله وآله الثاني الانسراف اشتهر عن الانسراف أن انصراف الزهن من اللفظ إلى بعض مصاديق معناه أو بعض أصنافه يمنع من التمسك بالإطلاق وإن تمت مقدمات الحكمة مثل انصراف المسح في آيتي التيمم والوضو إلى المسح باليد وبباقنها خاصة فالحق أن يقال بعد أن انتهينا من بيان مقدمات الحكمة شرع المصنف بالأمن في هذا السؤال هل هناك مقدمات أخرى لي لمقدمات مقدمات الحكمة غير الثلاث المعروفة. بلهوس أشرنا إلى مقدمة غاية، وهي أن لا يكون هناك قدر متيقن في مكان التحاور والخطاب. إذن إلى هنا. عرفنا ان مقدمات الحكمه ليست ثلاثه بل اضاف المصنف رابعه الان المصنف في هذا اليوم لعله ايضا يضيف مقدمه خامسه الى مقدمات الحكمه وهي عباره عن التنبيه الثاني من تنبيهات مقدمات الحكمة التنبيه الأول أخذناه بالامس وهو أن لا يكون هنا قدر مضيئكا في مقام التحاور والسخاف التنبيه الثاني وهو عبارة عن المقدمة الخامسة أن لا ينطرف الذهن <تصفيق> إلى بعض أفراد المطلق عليك. فإن انصراف الذهن إلى بعض أفراد المطلق انصراف الذهن إلى بعض أفراد المطلق يضره يضره بالإطلاع وأن تنقرأكم في المنطق أن من انصراف اهل التبادر علامة من علامات الحقيقة التي قرأتموه المصنف يقول إذا أطلق المتكلم لفظا إذا أطلق المتكلم لفظا هم الألحاب وانطرف ذهن الطرف المخاطب إلى بعض أفراد ذلك المطلق يقول هذا الانتراث هذا التبادل انتراث الذهن الى بعض افراد المطلق يضر بالتمسك بالاطلاق يضر في التمسك بالاطلاق نعم فمثلا فمثلا اذا قال جناب السيد لاحد الاخوه اراك اليوم في الصحن اراك اليوم في الصحن كلمه الصحن لها افراد متعدده صحن البيت يسمى صحنك يعني الفناء ساحه المكان صحن الحوزه يسمى صحنك وصحن الحسينيه وصحن بيت زيد وصحن بيت عمرو والحرم أيضا الحرم الشريف ساحة الحرم الشريف تسمى الصحن لكن إذا السيد قال لأحد الأشخاص أراك اليوم في الصحن ينصرف الذهن إلى الصحن الشريف في حرم حضرت السيد زينب عليه السلام إذا قال أراك في الصحن ينصرف الذهن إلى الصحن الشريف يعني إلى ساحة الحرم الشريف مع أن كلمة الصحن مطلقة لها أفراد كثيرة لكن الذهن ينفرق إلى فرد خاص من أفراد الصحن. مثلا كلمة الشيخ مطلقة كلمة الشيخ مطلقة فإذا شخص قال قال الشيخ الشيخ لها أفراد متعددة شيخ شيخ شيخ, شيخ إلى اخره لكن ينصرف إلى شيخ معين وهو الشيخ الطوثي عليه الرحيم المطلف يقول إذا كان هناك انتراف من المطلق إلى بعض أفراده هذا الانتراف يضر في التمسك بالأفراد إذن فمن المقدمات من المقدمات ان لا يكون هناك انطراف من المطلق الى بعض افراده فان الانطراف الى بعض الافراد يضر في الاطلاق اي يصرف المطلق الى المقيد اذا من الشروط لمقدمات الحكمه حتى فتم نحتاج الى شرط خامس وهو أن لا يكون هناك انصراف من المطلق الى بعض أفراده الا ان المصنف يقول الحق ان هذا يحتاج الى بحث ويحتاج الى بيان لماذا لان الانصراف انصراف الذهن إلى بعض الأفراد له أسباب متعددة بل حفرها صاحب الكفاية في خمسة أسباب أو خمسة أشكال من أشكال انتراف الذهن إلى بعض الأفراد المصنف يقول نكفي بالإشارة إلى ثلاثة فقط المنشو الأول أو السبب الأول لانتراكب الذهن من المطلق عند سماع اللفظ المطلق إلى بعض أفراده السبب الأول أن يكون المنشأ أن يكون المنشأ كثرة استعمال اللفظ كثرة استعمال اللفظ في ذلك الفرد المنطرس إليه كثرة استعمال اللافظ في الفرد المنطرف إليه كثرة توجب كثرة توجب كثرة توجب, كثرةً توجب أن يكون هذا الفرد هو المراد عادة من الضارية من الأسباب التي توجب الانصراف كثرة استعمال اللفظ في ذلك الفرد المنطرف إليه كثرة توجب أن يكون المراد عند إطلاق اللفظ المطلق هو ذلك الفرد. المقيم قلنا في المثال كلمة الصاحن كلمة لها افراد كثيرة صحن البيت صحن الحوضة صحن الحرم صحن الثانية لكن عند اطلاق لقب الصاحن ينطرف الذهن إلى الصحن الشريف إلى ساحه الحرم المقدس هذا الانتراض نشأ نشأ من كثرة, من كثرة استعمال لفظ من كثرة استعمال لفظ الصاحب في ساحه الحرم المقدس فهذا المنشا هذا هذا نشا من كثرة استعمال لفظ الصاحب في الصحن المقدس وكذلك ايضا لفظ الشيخ او لفظ الشيخان حينما نقول في الفقه قال الشيخ ينفرد إلى شيخ مقصود وهو الشيخ الطوسي قد الله نسأل الشريف أو حينما نقول الشيخان ينفرد إلى الشيخ الطوسي والشيخ المفيد أيضا فهذا الانتقاد نشأ من كثرة استعمال اللقب في هذا الفرد المخصوص فهذا سبب من اسباب انتراف الذهن الى ذلك الفرد المخصوص ومن الاسباب ايضا من الاسباب ايضا الى انتراف الذهن غلبة وجود غلبة وجود ذلك الفرد المنفرد ليس في الخارج كثة في الخارج مثلا مثلا هنا في سوريا إذا أطلق هنا في سوريا في الشام إذا أطلق لفظ الماء إذا المولى قال لعبده أريد ماء ماء الشرب هنا ماء البئر ماء ماء البقيني ماء وماء الفيجة أيضا ماء على فرق طبعا أن الفيجة وجوده غير فإذا قال المولى لعبده اريد ماء يذهب ويحضر كأسف من الماء الفيجة. لماذا لغلد في وجود هذا الفرق لغلد في وجود هذا الفرق لا مثال آخر اذا قال المولى لعبده اشتري التفاح اشتري التفاح اذهب الى السوق واشتري التفاح التفاح المصري تفاح التفاح الشامي تفاح والتفاح اللبناني وإلى اخره اذا قال المولى لعبده اشتري التفاح ينطق قالوا هكذا إذا قال اشتري التفاح مطلقا لم يقيده بتفاح بلد خاص ينطرف إلى التفاح اللبناني. لماذا؟ لغلبة وجوده في الخارج لغلبة وجوده في الأسواق لأن التفاح اللبناني لعله ارخص وأكثر وجودا في الأسواق المعروفه هذا سبب ثاني لانصراف الذهن إلى الفرد المخصوص وسبب ثالث أيضا وسبب ثالث وهو كثرة استعمال عفوا كثرة الوجود كثرة الوجود الخارجي في ذلك الفرد أو كثرة الاستعمال الخارجي في ذلك الفرد فمثلاً في العراق في العراق إذا قيل إذا قيل لفظ الماء ينطلق في العراق إلى ماء دجله والفرات إلى ماء ذجلة والفراد هذا لا يعني ان ماء زجل في العراق او ماء الفراخ في العراق هو اكثر من ماء البئر هذا لا يعني هذا لكن تعارف تعارف تعارف في العراق ان يستعمل في الخارج يعني خارجه لفظ الماء في ماء زجل او ولذا الناس يقطعون المكافاه من الهند والباكستان من الصين من أقاطي مكان من أقاطي أماكن العالم ليأخوا للعراق للزيارة أيضا وللشرب من ماء دجلة والفرق يقولون باعتبارات متعددة نشرب من ماء الفرق أو من ماء دجلة باعتبار أنه مستحاب باعتبار أنه إلى أخرين بل البعض يقطع تلك المسافات لياتي يغتسل في ماء دجله والفرات. رزقنا الله وإياكم ان شاء الله زياره الاماكن المقدسه في العالم فهذه اسباب متعدده لانصراف ذهن الى الفرد المخصوص اذا اتضحت هذه الاسباب الثلاثه فالنقل السبب الاول يسمى يسمى السبب الأول الانتراف من اللفظ والسبب الثاني والثالث يسمى السبب الخارجي وفي الواقع المصنف يقول سبب انطراف الذهن إلى ذات الفرد المقصود في الواقع سببا أحدهما اللفظ والثاني الخارجي الخارجي القتل الى قتل غلبه الوجود غير كافه الاستعمار في الخارج لا غلبه الوجود يعني اكثر فرد هو هذا صحيح اما غلبه الاستعمار في الخارج لا يعني هذا يعني ماء وزجله بموادات ماء الفراغ بموادات ماء الدهن بمقدار ماء بقين لكن تعارف في الخارج أن يستعمله أكثر في ماء والا ويستعمله حيث النسبان الموجود بمرتبة واحدة ما كو غلبة وجود الموجود بمقدار واحد لكن في الخارج تعارف عند العراقيين أن يستخدموا ما إذا نطمس في ماء زجر ماء في العراق مع أنه مو أكثر من غير الخستاوي، صحيح؟ لكن أحسن مثال مثال جد يستعمل الخستاوي في الخستاوي مع أن الزاهدي في العراق أكثر من الخستاوي سيادنا، فما هو غالب الوجود وإنما غالب الاستعمال. المصنف يقول اذا اتضحت هذه الاسباب فانا اقول من بعض الاسباب الانطراف يضر وفي في بعضها لا يقول هكذا اذا كان انطراف الذهن الى الفرد المخصوص الى بعض الافراد اذا كان هذا الانطراف ناشئا ناشئ من اللافظ يعني السبب الأول من اللافظ فيضر فيضر فيضر في استعمال اللافظ في اللقم بل بل إذا كان سبب الانصراف هو اللافظ يقول فهذا عبارة عن القرينة اللفظية يقول كالف قرينة اللفظية إذا كان المنشئ للانصراف هو نفس اللفظ نفس اللفظة في الصحر أو لد الشيخ يقول هذا كل قرينة اللفظية كيف في النفظية قلنا هنا يمنع من الإطلاق هنا ذلك نقول إذا كان لانتراف من شاءه من شاءه اذا كان منشا الانفراط هو اللفت اللب فهذا يضر في التمسك بالاطلاق إذن لا ينعقد الاطلاق وانما الذي ينعقد ان المراد الجدي للمولى للمتكلم هو الفرد المقيد الفرد المقصور وليس الفرد أما إذا كان منشأ الانصراف هو السبب الخارجي عن الثاني والثالث يقول فهذا لا فهذا لا يضر بل يبقى اللفظ على اطلاقه عجيب لماذا يقول لسببين بسببين إذا كان منشأ الانصراف هو السبب الثاني غلبة الوجود الخارجي او كان منشا الانصراف السبب الثالث كثره الاستعمال الخارجي يقول هذا لا يضر في الاطلاق فاذا قال المولى لعبده اشتري التفاحات احضر كاسا من الماء يقول هذا لا يضر في التمسك بالاطلاق فيحقه فيجود للعابد أن يذهب ويشتري أي نوع من أنواع التفاح وليس شرط أن يشتري التفاح المخصوص لماذا؟ يقول لسببين الأول الأول أن هذا الانصراف بدوي هذا الانصراف بدوي يزول بدوي ابتدائي يعني بدوي يزول بأبقى اتفاق المولى يقول اذهب واحضر كأسا من الماء صحيح يتبادر إلى ذهنه اولا الماء الخيجر لكن هذا التبادر تبادر بدوي ينصرف سريعا إذا التفتل إذا التفت ينصرف سريعا فهذا أولا أولا باعتباره هذا الانصراف بدوي والآلية هذا الانصراف يجتمع يجتمع حتى مع القاطع حتى مع القاطع بأن المولى لا يريد ماء الفيجر يعني حتى لو المولى قال لعبده أحضر كاسا من الماء وأنا اقطع أن المولى لا يريد لا يريد الفيجر لكن مع ذلك مع ذلك أول ما يطلب لفظ الماء هنا يتبادر إلى ذهني ما مع اني اعلم أن, أن المولى لا يريد مع الفيزة لكن هذا العلم هذا القاطع بعدم إرادته يجتمع مع حضوره في الدنيا فهذا يعني أن هذا الإطلاق لا يضر لا يضر عفوا هذا الانتراف لا يضر في التمسك بالأطلاف ما دي المطلب الصبح أو أعيده مرة ثانية إذن الخلاصة المصنف يقول إذا كان من شاء الانتراف هو الأول يعني اللافظ هذا يضر في التمسك بالأطلاف لماذا؟ لماذا؟ لأن هذا النور من الانصراف كالقرينه اللفظيه كيف ان القرين الذي يتضر هذا ايضا بمثابتها اما اذا كان سبب الانصراف غلبه الوجود كثره في الاستعمال في الخارج فهذا لا يضر لماذا لان هذا الانصراف بدوي يزول باذن الله ولان هذا الانصراف يجتمع حتى مع القاطع بأن المولى لا يريد هذا الفرد المسرح إليه إذا تضحى هذا الكح، ترين خلاص تضحى إذا أنت إذا تضحى هذا الكح نقول، إذا عرفنا إذا عرفنا أن الكلام الانصراف من القسم الأول يضر، من الثامن أو الثالث لا يضر هذا واضح هذا إذا عرفنا إذا عرفنا لكن اذا شككنا إذا شككنا حضر السيد قال كلاما مطلق وانصرف ذهني الى فرض المطلوب ثم شككت هذا الانصراف من اي قسم من أي قسم من اقسام الانصراف سببه الداخل او سببه الخارج هنا على ماذا احمله ماذا اقول اقول ما هو السبب الجواب الجواب الجواب ما عندنا جواب يقول لا جواب الجواب لا جواب ولذا مصنف يقول ولذا على الفقيد على الاصول اذا قرأ الايات والروايات لأنه قلما توجد آية أو رواية من آيات أو روايات الأحكام قلما قل توجد آية أو رواية لا يوجد فيها انصراف فعلى الفقيه في مقام الإفتاء على الأصول في مقام التحقيق أن يدفت أن يلتفت أن يتثبت. ولا يحكم تريعاً بأن هذا الانصراف من شاء الله من شاء الخارج ومن هنا, ومن هنا فرضوا في الفقيه في المجتهد أن يكون عارفا أن يكون عارفاً بأمور اللغة وأحكام اللغة وفقه اللغة وعلوم اللغة وأداب اللغة إلى آخره. الفقيه يحتاج الى ان يكون مدققا في علوم اللغه العربيه وادابها لان هذا مورد من موارد حاجه الفقيه اذا الى, النغة إلى هذا واحد من موارد حاجة الفقيه إلى علوم اللغه واحكامها وادابها هذا المطلب انتهى إذا إلى هنا المصنف يقول مقدمات الحكمة في الواقع ليس الثلاثة وإنما خمسة الأولى إمكان الاطلاق والتخييف الثانية أن يكون المولى في مقام البيان ولا يكون في مقام إهمان أو في مقام بيان اصل التشريع او في مقام بيان حكم الامر ثالثا ان لا ينصب المولى قهيمه متصله او منفصله على اراده التقييم رابعا ان لا يكون هناك قدر متيقن في مقام والتخاف صحيح خامسا أن لا يكون هناك انتراف لبعض الأفراد وهذا الانتراف من شعه نفس الله فإذا كان هناك انتراف هذا الانتراف يضر في التمسك بالله فإذا في الامتحان سؤال سؤال جاء مثلا مثلا مثلا طبعا عزز مقدّمات الحكمه لا تقول المقنطه كرهات الاخر لا تقول لك وليس ذكرها طبعا على خبز يمكن على خبز واضع خبز المطلب الاخر مطلب المهم من المطالب المهمه في بحث المطلق والمقيد وهو اذا ورد مطلق ومقيد لكن لكن كل منهما ينافي الاخره ينافي الاخره فماذا نصنع في التنافي اذا كان هناك تنافي بين المطلق والمقيد فماذا نصنع مثلا من باب المثل اذا اخطر الانسان في نهاري شهر رمضان الشارع يقول له ان افطرت مثلا ان افطرت إن فاعتق رقبه واحد ثم مثلا قال ان افطرت فاعتق رقبه مؤمنه انا موجود هنا كان في موجود هنا كيف؟ لأن الهضمار اعتق رقبه اعتق رقبه يشمل الرقبه المؤمنه وغير المؤمنه صحيح؟ أما اعتق رقبه مؤمنة فيشمل فرد واحد فبينهما تعارض فبينهما تعارض وتماثي فهنا ماذا نسمع؟ نقدم المقيد على المطلق أو لا؟ نقدم المطلقة على المطيل المطلق قبل هذا البحث قبل هذا البحث أسألكم سؤال ما معنى التنافي بين المطلق والوحيد مناطاة يعني بين المطلق والوحيد ما معنى التنافي هذا أولاً واثانيا ما هي شروط التنافي بين المطلق والوحيد أما بالنسبة إلى السؤال الأول معنى التنافي بين المطلق والمطلق يقول المعنى هو الثالث المعنى أن التكليفات هذا عمل بينهم أن التكليفات بالمطلق أن التكليفات بالمطلق بالمطلق لا يجتمع لا لا لا يجتمع مع التكليف بالمقيد مع الحفاظ على الظهورين مع الحفاظ على ظهور المطلق في إطلاقه وظهور المقيد في تقليل إذا حفظنا كل الظهورين فلا يمكن فلا يمكن أن يكون هناك تكليف بالمطلق وتثريف بالمقيد نعم اذا رفعنا احد الظهورين ارتفع الثناء اما مع الحفاظ على كلا الظهورين فلا يجتمع التكليف بالمطلق مع التكليف بالمخيم هذا معنى الثناء واضح معنى المنافات بينهما اما ما هي شروق تنافي بين المطلق إذا وصلت نطبق العبارة هذين نقرأ نوصل 47 ان وصلنا عبارة الناس اكملناها لله اذا اذا عرف هذا التقرير فينبغي ان نبحث عما ينبغي للامر يعني للمولى أن يكون بصدد بيانه يعني هل يجب على المولى أن يكون على النحو الأول ما بيناه بالأمر أو على النحو الثاني يعني هل يجب عليه أن يكون في مقام بيان الأمرين أو في مقام بيان الأمر الأول أن يبين تمام موضوع حكمه قال والذي يظهر من الشيخ صاحب الكفاية قدت الله روحه الزكية انه لا ينبغي من الامر اكثر من النحو الثاني وهو, وهو بيان امر واحد ان يبين تمام موضوع حكمه فقط اما ان المخاطب ان المكلف فهمه ان هذا هو تمام الموضوع او لا هذا لا يجب على المولى لماذا لان غرض المولى الاساسي هو حصول التكليف في الخارج وحصول التكليف في الخارج يمكن بهذا المحضار من البيان قال نظرا إلى أنه إذا يعني المولى إذا كان بصدد بيان موضوع حكمه حقيقة كفاه ذلك لتحصيل مطلوبه من المكلف ومطلوبه ما هو إلا ليعبدون كما قلنا بالأجل ومطلوبه وهو الامتثال. ولا يجب على المولى مع ذلك بيان اكثر من هذا بحيث بيان انه تمام الموضوع هذا المقلال لا يجب على المزارع نعم اذا كان هناك قدر متيقن كما بينا بالامس وكان مراب المولى المطلق وهناك قدر متيقن فالخوف على المكلف ان يقع في الايهام من هنا نقول على المولى أن يبين حتى لا يتعامل المكلف مع القدر المتيقن نعم اذا كان هناك قدر متيقن في مقام المحاوره وكان تمام الموضوع هو المطلق فقد يظن المكلف ان القدر المتيقن هو تمام الموضوع قد, قد يظن هذا وأن المولى أطلق كلامه اعتمادا على وجود القدر المخيط هنا نقول أيها المولى المكلف رح يوقع في الإيهام واحتمال يمتفل القدر المخفض المخيط فدرعا ودفعا لهذا الإيهام بين أن مرادك هو الإيهام كان المولى دفعا لهذا الواهد فإن مقصود فان البولاء دفعا لهذا الواهب يجب عليه ان يبين ان المطلق هو المراد هو تمام موضوعه والا لو لم يبين مع وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب ومراده المطلق كان مخلا ببرده ومن هنا ينتج انه اذا كان هناك قدر متيقن في مقام المحاوره ولا المولى ولم يبين انه المطلق تمام الموضوع فانه يعرف منه ان موضوعه اسود أنه يعلم ولم يبين انه يعرف تمام الموضوع المطلق فانه يعرف منه ان موضوعه هو القدر المتيقن واذا كان المراد له المطلق فعليه ان يبين حتى لا يوقع المكلف في اليهام وينتسل القدر المتيقن فهذا خلاصه ما ذهب إليه في مع تحقيقه وتوضيحه ولكن شيخ مبنائيه رحمه الله على ما يظهر من التقريرات لم يرتضه خبر حتناقش يقول لا ولا أقرض إلى الصحة ما في الكفاية فما على التطويل بعد ولا نطيل بذكر هذه المناقشة والجواب عنها لماذا لأننا أخذنا على أنفسنا في أول هذه الرسالة أن تكون مختصرا التنبيه الثاني الانفراح اشتهر أن انفراح الذهن من اللفظ إلى بعض مطاديق معناه أو بعض أصلاف معناه يمنع يمنع من التمسك بالأفلاق هذا المشتور وإن تمت مقدمات الحكمة بالله مثال واحد يقول أضر لك مثال قوله تعالى وامتحوا برؤوسكم وأرجلكم أو وأرجلكم على القراءة المات قد يكون هافظة صحيح؟ قد يكون هافظة وقد يكون هافظة وقد يكون هافظة المثلة هو أخراج كثيرة لكن عند إطلاق الآية المنفرص ماذا؟ المس المس بالكس بل بباطن اكثر من هذا وهذا دع يقول هذا الانتراف يمنع من التمسك بالاطراف قال مثل انتراف المسح في ايه التيمم والوضوء إلى المسح باليد بل وبباطنها فقط قال الشيخ ابن يقول والحق أن يقال أنا هذا مطلب على إطلاقه لا أقبله لكن احتاج إلى تحقيق والحق أن يقال أن انتراف الذهن له أسباب متعرفين أولا إن كان ناشئا من ظهور الله في المقيد بمعنى أن نفتلاف ينطرف منه المقيد لماذا؟ لكثرة استعماله في ذلك الفرد الخاص وشيوع إرادة ذلك الفرد الخاص منه من المطلق فلا شك حينئذ فلا شك في أنه حينئذ لا مجال يعني يبر, يعني يبر لا مجال للتمسك بالأطلاق لا مجال للتمسك بالأطلاق لأن هذا الظهور هذا هو هذا هو الدليل لأن هذا الظهور يجعل اللفظ بمنزلة المقيد بالتقليد يعني كالقارنة في المقتدي نعم نتمسك بالله يعني نتمسك بالمقيد هنا ومعه ومع هذا الانتصار لا ينعقد للكلام ظهور في الأطلاق حتى يتمسك بأصالة قد يقول قائل، قد يقول قائل، نحن هنا نشك أن المراد مطلق الأطلاق أو الفرد المنفرص نشك يتمسك باصاله الإصلاق المصنف يقول لا لا نحن هنا في الواقع لا نشك أطبع عند الانتراف والانتراف كالناثب كالقارينة اللغبية قال ومعه لا ينعقد للكلام ظهور اذا انصراف موجود اصلا ظهور بعد في الاطلاق ما موجود انما نتمسك باثاره الاطلاق اذا بقي الظهور على حاله اما اذا الظهور لن ينعقد فلا يمكن التمسك باثاره الاطلاق قال ومعه مع هذا الانصراف لا ينعقد للكلام ظهور في الاطلاق حتى يتمسك باثاره الاطلاق التي هي مرجعها في الحقيقة إلى أصالف الظهور وظهوره بعد ما مرد أساسا وأمثلا إذا كان الأمتراف غير, غير ناشئ من اللفظ بل من سبب خارجي مثلا كغلبة وجود الفرد المنصرف إليه واحد أو ثانيا أو تعارف الممارسة الخارجية في العراق المتعارف اذا نزلت ضيفا على بيت وقال الوالد لولده المولى لعبده احضر التمر فمن فرس التمر خساوي وليس الزاهدي ولا غير الزاهدي مع ان الزاهدي اكثر من الخساوي لكن المتعارف بين الناس هناك المراد التمر الخساوي فيكون مالوفا غريب الذهن من دون ان يكون لللفظ تاثيرا في الانفصاح كم ترى في الذهن من لفظ الماء في العراق الى ماء دجله والفرات خب هنا هذا لا يضر فالحق انه هذا نحن الانصراف لا اثر له او لهذا الانصراف في ظهور اللفظ في اطلاقه فلا يمنع فلا يمنع من التمسك بالاطلاق لأصالف الأطراف لأن هذا الانصراف قد يجتمع مع القطع بعدم إرادة المقيد بخصوصه من النفس هذا أولا ولذا يسمى هذا الانصراف باسم الانصراف البدوي ليش بدوي لأن الانصراف البدوي يزول لأن الكفار لزواله عند التأمل ومراجعة الزهن يقول هذا كله واضح وهذا كله واضح لا ريب فيه وانما الشأن في تشخيص الانصراف انه من اي نحوين فقد يصعب التمييز احيانا بينهما للاختلاف على الانسان في منشا هذا الانصراف وما اسهل دعوى الانصراف على لسان غير متثبت وهذا لا يسهل اقامه الدليل على انه او لا يسهل اقامه الدليل على انه من اي نوع من هنا نقول فعلى الفقيه ان يتثبت ويدقق في مواضع دعوى الانصراف وهذا يحتاج الى ذوق عالي وفليقه مستقيمه وقلما تخلو ايه كريمه او حديث شريف في مساله فقهيه من انصراف يدعى وهنا تظهر قيمه التضلع باللغه وفقه اللغة وآداد اللغة ليش؟ يقول الضبابون يكثر الابتلاء به ولا وله الأثر الكبير في استنباط الأحكام من ادلتها ألا ترى أن المسحة الآيتين ينطرف إلى المسح باليد؟ وكون هذا الانتراف مستندا إلى اللاطب لا سك فيه وينطرف أيضاً إلى المسح بخطوص باطن اليد ولكن قد يشر في كون هذا الانصراف مستندا الى اللاخط فانه غير بعيد انه ناشئ من تعارف النفس لا من اللاخط من تعارف النفس بباطل اليد سهولته ان يكون هذا ولانه مقتضى طبع الانسان كيفه ان ينتحب باطن هذا واضح بعد طبع الانسان انت لم تحمل وليس له علاقه باللاخط ولذا أن جملة من الفقهاء افأتوا بجواز المس بظهور اليد بظهر اليد عند تعذر المس بباطنها تمسكا بإطلاق الآية ولا معنى للتمسك بالإطلاق لو كان لللف ظهور في المقيد واما عدم تجويدهم للمس بظاهر اليد عند الاختيار فلعله بالاحتيار لا لأن, لا لأن المنصرف غير باطل لا المنصرف هو الباطل لكن اداب المسحب ظهر من باب الاحتياط إذ أن المسحب الباطل هو القدر المتيقن والمفروض حصول الشك في كون هذا الانصراف بدويا إذا كان بدويا فلا يقم أن كل الإطمئنان بالتمسك بالاطلاق عند الاختيار وطريق النجاة هو الاحتياط المسحج الماطن وصلى الله على محمد من وآل الله